نعم لا خمسة في الميراث الا بالذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه فما اذا كان له رحم بعيد في بلد فخار لم يكن عالما فعلا فماثل وكان هو الوارث بالنسبة إلى قمس الميران الأقوال فيه ثلاثة القول الأول احسب ترتيبنا قول صاحب العواقب في السرور، وهو مختار سيدنا فول في السرور. لا وهو التفصيل بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب. صاحب العواقب في السرور قال الأحوار. ثبوت الخمس في الميرات الغير المحتسب، وسيدنا الخويل على أنه يفتي إذا كان له الصاحب ولا حتى، ولعل سيدنا الخويل كما يتفتى أنه الأقوى ثبوت الخمس في الميرات غير المحتسب، فعلى أي حالين ما هو مستند هذا التفصيل أولاً؟ وما هو معناه لنقدم الكلام في معناه معنى هذا التبصيل ارتبط بأمره العمر الأول تفسير عبارة صحيحة عن الديار حيث قالت الصحيحة والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن ولدن الميراث الذي لا يحتسب يعني الذي لا يتوقع ميراث غير متوقع غير اب ولا ابن ولدن هل كلمه من غير اب ولا ابن ولدن خيط توضيحي أو خيط اشتراكي نقول لانها قيد توضيحي معنى الميراث الذي لا تسموه. لأن ميراث الولد لوالديه متوقع أو ميراث الوالد لوالديه متوقع أما غير الأب وغير ابنه ميراث فكلمة من غير اب ولا ابن تفسير إلى كلمه الذي لا يحتسب والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن هكذا استفاد سيدنا الحكيم قدس سروال من انه قيد توضيحي معنى الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابنين ثم تامل في ذلك فقال قد يقال بأنه خير احترازي وإلا لو كان خير توليحيه في توريج مهصف الأولين، الأم والبنت. فإن الأم، فإن البنت تتوقع أرثها من امها والبنت تتوقع أرثها من أمه. فإذا الميراث غير المحتسب. لا يفسروا كلمة من غير أبن ولا ابنين كان يريد يفسروا من غير أبن ولا ولا أم ولا بنتين أو يقول من غير وال والد ولا ولدي مثلا ما يشمل الأم والبنت ظاهر أن لها موضوعية يعني أن يكون الميراث غير محتسد وأن يكون من غير أبن ولا ابنين يعني قيدين يعني العبارة تفيد قيدين القيد الأول أن يكون غير محتساب والقيد الثاني أن يكون من غير ولا والأبنين يكون قيداً احتراثياً لا توضيحياً وإلا لو كان توضيحياً او بالمحتساب فلا يتصور في الأبوال تصور يتصور في المحتساب في الأم والبين وهذا الذي أورده السيد الحكيم حيث تأمل باعتبار أنه علاقه الاب والابن هي علاقه الام والبكاء علاقه الوالدين يعني الروايه عندما تقول من غير اب ولا ابن اشار الى علاقه الوالدين لا خصوص الاب والاب يعني ان الميراث المحتسب هو علاقه الوالدين الميراث, الميراث المحتسب هو المرتبط بعلاقه الوالدين وإلا غير علاقة الوالدية ليس ميران محتسب ليس متوقع فإذن قول الرواية من غير ولا ابن لا لموضوعية الأب والد قيد توضيحي ولا خصوصية للاب والد ذكر الأب والأب إشارة إلى علاقة الوالديات وهذه العلاقة الوالدية موجودة في الأم والبنت والولد والبنت والبنت, والبنت والأب يعني. قول الرواية من غير الابن والابنين من جهة التوضيح لمعنى الميرات الذي لا يحتفظ ومن جهة المخرى لا خصوصية الاب والابن فإن التعبير بالاب والابن مجرد إشارة إلى علاقة الوالديات التي تصور بين الاب والابن، بين الاب والبنت، بين البنت والأم، بين الولد والأم رحينا <تصفيق> إذن الظاهرة من تعبير الرواية أنه قيد توضيحي وليس قيد احترام. وإذا كان من باب الاحترام كفي أن قارنا في ظل كما في مثلاً عبارة سيدنا المولى الحمد لله يضاف هذا القيد من ميراث الذي أذب ومن غير ابن ولا أبناء يعني يضيف القيد الذي ذكرته. اروى احتياطانا نعلم قيد يتوارى هو هذا الامر الاول ما يرتبط بالمعنى الأمر الامر الثاني انه ما هو ميزان الميراث الذي لا يتساوى في الميزان فيه يظهر من صاحب العروة قدس سره أنه قال كما إذا كان له رحم بعيد في بلد تعلم الميرات تعلم الميزان في الميراث الذي لا يحسين أن يكون الرحم بعيدا وفي بلد آخر ولذلك اعترض علي السيد الحكيم قدس سره لأنه لا يشترط أن يكون الرحم بعيدا ولا ان يكون في بلد اخر المهم ان لا يعلم برحميتيه الوارث ما يدري ان عنده رحم. حتى لو جار ويعرفه فلان اذن فلان اذا لم يدري انه رحيم بحيث يرثه يطلبني رحمه لا. المهم ان لا يعلم بانه رحيم يورثه توجز لأنه رحم لكن ممكن رحم يورث. المهم أن لا يعلم أنه رحم يورث. فإذا علم بأنه رحم يورث فهو ميراث المختصر. وإذا علم بأنه رحم لكن لا يدري أنه يورث هو أم لا أو لا يدري أنه رحم لكن ميراثه المختصر. المهم أن لا يعلم أنه رحم يورث سواء كان بعيد قريب في بلدة في بلد آخر الورثة لذلك. اكثر اعاده السيره وسيدنا الخوري القديس الراى افاد مَا هو اعاد والحقما افاد السيد الخوري الميراث الذي لا يتساءل يعني الذي لا يطاق حتى يريد انه قد منورث الميراث الذي لا يتساءل الميراث الذي لا, لا يتساءل ولو كان يعلم بأنه رحم يورثه افترضوا مثلا الأخ الكبير والأخ الصغير كما مثل سيدنا قدس الأخ الكبير يعلم بأن أخاه الصغير رحم يورثه لو مات يرثني لكن لا يتوقع له يهود ترضى أن أخاه الصغير مثلا عنده أولاد عند اولاده صحيحا إذن لا يتوقع الاخ الكبير ان يموت هذا الأخ مع تمام اولاده قطعه واحده بحيث لا وارث له الا اخو الكبير على موت الاخ الثاني فاذا حصل ذلك فقد ورث ولان بشرط ان يتاخر موت الاولاد عن موت ابيهم دفعا او لم يمتوا قبلهم حينئذ هدفوا امرين هدف فليس الميزان ان لا يعلم فليس الميزان ما ذكره صاحب العراق كان ما ذكره سيده موسى على سبيل المفهوم على سبيل المصداق مثل الميزان كما اذا كان له رحيم في بينهم يعني ما طرحه صاحب العروه من باب المثال لا من باب تحديد عنوان الميراث الذي لا يحتسب حتى يعترض عليه العلمان قدسة الرغمان على أي حال السيد الحكيم قال الميزان أن لا يعلم أنه رحيم يورثه السيد الخوي يقول الميزان أن لا يتوقع وإن كان يعلم أنه رحيم يورثه نحن نطرح سؤالا على معتقد سيدنا الكريم. قديس سيد. شنو معنى التوقع؟ مثال شنو حدوده شنو؟ افترضوا مثلا ولدان لا يتوقع أن يموت أبوه قبله. <تصفيق> لا يتوقع ذلك. مثلا ولد مصاب بمرض خطير مثلا وأبوه معاثى فالولد لا يتوقع ميومون بل يتوقع العاقس أنه يموت قبل ابيه فمات الأب قبل هل يلتزم سيدنا الخويق في السرعة لأنه هنا يجب الخوف لانه ميراث لا يجب ولكن مع قول المسلم من غير هذا ولا منين الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل لا يتوقع المسلم يموت ولا هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي يجعل هذا هو المسلم الذي هل ينكذب سيدة أخوة هذا يجب من في لكم سبقًا من... يعني كنو؟ مرافل بهيطان مرافل مرافل ما بالفراثل من أبكم ويواجه بعد يعني قيد احترازي يعني سيدنا الخوي يقول بأنه أن الأب والابن قيد احترازي يعني موضوع الخمس هو الميراث الذي لا يحتسر وأن يكون أيضا من غير ابن ولا ابنين هل تفضلون إذا كان سيدنا الخوي يقول بالسر ويقول بأنه إذا كان سيدنا الخوي يقول بالسر ويقول بأنه مثلا قيد احترازي أحين إذن ما لا تخلص الأم وفي البنت والولد، وفي البنت والأسفل. وفي الأم والولد. ماذا تقولون؟ لو حصل انها أم لا تتوقع أن تموت قبل ولدي أن يموت ولده قبل فمه، أو بنت لا تتوقع أن يموت، مثلاً أبوها قبلها ثمك، وهكذا. الحمد لله يا هل يلتزم في هذه النواحي بأن؟ لذلك جاء بأن يجب الخمسون لأن ميراث غير متوقع فاذا اما فإذا إما أن يلتزم بأن ما التزم بالاستيل الحكيم قلت من أنه الميزان في الميراث الذي لا يحتسب أن لا يعلم بأنه رحيم يواري الطوخ سبحانه لله وإذا اتزمنا بما ذكره السيد الحكيم فا الترى هذا المثال الذي طلعته السيد الخودي الأخ الأكبر والأخ الأخار السيد الحكيم لعبد أن ينتزم هنا بأنه لا يجب القمز ما يجب القمز سيد الخودي يعتبر أن ينتزم هناك وجود الخمز على المثال وإذا اتزمنا لا بأنه الميراث الذي لا يحتسب من غير الاب والابن على نحونا القيت شنو احترازي وقلنا بان الاب والابن ايضا شنو لا خصوصيه لهما يعني مع انه قيد احترازي مع ذلك الاب والابن اشار الى علاقه والديين بحيث يستثنى فحينئذ يمكن ان يقال باستثناء هذا فهل اي حال؟ المساله غير واضحه يعني عباره نريد ان نقول نريد النص نصل الى هذه المحاوله ان عباره التقصيد التي طرحتها الروايات غير واضحه انه قيد احترازي او قيد قوي اداؤه ان الاب والابن هما خصوصيه او اداء اشاره الى علاقتكما ان معنى الميراث الذي لا يحتسب ما هو الميزان هل ما ذكره الصاحب وأرواحي؟ أو ما ذكره السيد الحبين؟ أو ما ذكره السيد الفرعي؟ الأمور غير واضحة في المقام فمقتضى الاحتياط هو وجود الخمس طبعاً مقتضى الاحتياط في كل مورد الشبكة في وجوب الخمس فيه في ميرات في كل ميراث شبكة في وجوب الخمس فيه أن يجب عليك هذا مقتضى الاحتياط وأما القدر المتيفقان فهو لا من غير علاقة الوالدية هذا القناة المتقدم من ما يجب هذا كله تمام الكلام في معنى التفصيل وأما الكلام في مستمد التفصيل مستمد التفصيل هو اسمه هذه الصحيحة هالفقرة هذه مثل الفقصة ولن تتضمن رواية الفقصة هذا غير وهي الصحيحة هادي ولكن اورد على الاستدلال بإيرادين الإيراد الأول ما أشار إليه السيد الحكيم من إن أنه هذا مبديل على القرد مفهوم الواس تفصيل بين الميرات الذي لا يحتسب فيه الخمس والميرات الذي يحتفظ فليس فيه الكمسون هذا منعجنهم مفهوم الواس أن الواس له مفهومون ولا نقبله وعلى فرض انكم تقولون بالمفهوم الجزئي كما شرنا إليه. مفهوم الجزئي. فمفهوم الجزئي يدل على ان طبيعي الميراث لا يتفه قصصا. لكن ماذا عن تفصيل مفهوم؟ بالنتيجة تفصيل ما تقدر تفعله. مفهوم الواضح اذا قلنا بالمفهوم الجزئي للواضح نحن لا نقول بالمفهوم الواضح. طلائع الملستان. ولو قلنا بالمفهوم الجزئي غالب ما يفيد المفهوم الجزئي أن طبيعي الميراث يتفيه خمس قالنا إلا نحن نقوله لكن عدم وجوب الخمس في طبيعي الميراث لا يعني هذا التفصيل خار ف... بعده ما تفسير آه آه, آه, آه. فإذا على هذا التفصيل محل تأمل صار رابع الإيراد الثاني ما اشار اليه سيدنا قد السر في آخر كلام اعراب المشهور المشهور اعرف عن هذه الفقرة لان هذه الروح. لأن المشهور قائلون بعدم وجوب الخمس في الميراث مطلقين يعني عن الميراث هذا يجب فلا عينئذين اعراب المشهور موهن بعد قال سيدنا القول قد بتسره وفيه المنع صغرا وكبرا لا الصغره المتحققه لا الكبرتان اما منع الصغره فان المشهور لم يتعرضوا لانهم اعرضوا ما ورد في كتبهم وفي فتاوىهم انهم قالوا بوجوب الخمس في الميراث الذي لا يرتكب ما ورد هو ورد العدام كيف نعرف أن المشهور أعرضه إذا أفتموا بالعجل اما يقول ما ما ما ورد عنهم شيء من يراجع كتب القدماء يجب أنهم ما نصوا على وجوب الخمس بالميرات ولا ولو الميرات الذي لا يهتسان حتى هذا نصوا على وجوبه لم يتعرضوا لانهم أعرضوا هو التأمر في الكلام الواضح شنو معنى الإعراض يعني رواية صحيحة بمرأ وبمسمع من المشهور الذين حرروا نفسها للروايات ما أفتوا على مضمونها دمعنا الإعراض شنو معنى الإعراض لا يفترض في الإعراض يصرح ويقول نعم طلعنا على الرواية الفلانية ولكنما ما أفتينا بمضمونها لا يفترض في الإعراب أم يصرح بهاليف بمعنى وبيفترض ما أفتوا بمضمونه قولوا ولكم مخفي مخفية خفية عليهم فوق صحيحة صحيحة علي بن مهزيار موجودة في الكتب الثلاثه حررها العلماء بأناملهم المقدسه مع علمين والطلاعين ومرئين ومسماعين ومع لا أتفادي بضمونين قولوا أي عراض أعظم هذا العلماء عراض هذا, هذا وفيه منع الكبرى اعراض المشهور ما يمكن الحجيه لانه لو كان اعراض المشهور مهم في الحجيه خلاف ما قررنا في الاصول وما نقرره في الاصول لا ننساه في الفيرق فاننا قد قررنا في الاصول ان بناء العقلاء قام على حجيه الظهور أو وأن حجية الظهور ليست مشترطة لا بعد الظن بالخلاف ولا بالظن بالوفاق إذا صدر لفظ ظاهر في معنى لفظ ظاهر في معنى كان قال ما ولني ما آن ما أن ظاهر معنى افترضوا أنه حصل ظن على الخلاف حصل عندنا ظن يريد رجال المال رجال ما آخر ما معين مفجة. او أو لم يحصل ظن بالوفاق موسى المدار على أن اللفظة في فيها المعنى حصل ظن على وفاقه أم لم يحصل حصل ظن على خلافه أم لم يحصل فحجيه الظهور مو مشترطه لا بالظن من ولا بعد الظن بالخلاف الخلاء كما في الاصول ان المقام له ظاهر روايه صحيحه ظاهره الميراث الذي لا يحتسب من غير ابن ولا ابن واهرا اعرض المشهور عن العمل بهذا الظاهر فقد اعراض المشهور عن العمل إما موهن للصدور إما موهن للظهور طبعا هذه الأمرين بعد فإعراض المشهور عن العمل بن الصين إما موهن للظهور إما موهن للظهور إما, أما أنه موهن للصدور فلا روايت صحيح بس. تقول لعلهم افطلعوا ربما من نول علمه مطلع على خلل في السند لم نطلع عليه او نقول كما يحتمل هذا يحتمل انه اعرض عن العمل بالروايه يقضي بشيء اخر الا لعله بدلا لعله إعراضهم عن العمل في الرواية لأنهم يشترطون العدالة السلوكية في الرواية ونحن لا نشترط ذلك وليس الوثاقة اللي الثانية عندنا أو لأنهم يشترطون في الرواية أن يكون إماميا إثنى عشريا ونحن لا نشترط ذلك كما يحتمل أن يكون إعراضهم لوقوفهم على خلل في السند لم نقف عليه يحتمل ان يكون اعراضهم لانهم بنوا على مبنى هذا المبنى لا نراه الدجال كمن ذلك بالنتيجه اعراضهم في شيء ما يبنوا الصدور خبر صحيح السند واذا كان خبرا صحيحا سنن فتاتي لا ينبغي لأحد من شيعتنا التشكيك فيما يرويه الناقصاتنا قد علموا أن نفاضهم سر روايات التي تنهى عن التشكيك في خجية خبر الناقص وأنه إذا أخبرت شف لخبرين فعليكم التعبد به أزح التشكيك لا ينبغي لأحد من شيعتنا التشكيك فيما يرويه عن الناقصاتنا قد علموا أن نفاضهم سر ومن هذه الروايات الأمثال هاتفين سيدنا قدس سرح عجية خبر اهتقاط عمل المشهول ما عمل المشهول هي قيمة يا الله إله حلم نشاء ولذلك نراه قدس سرحي مسألة التقويض في الهلال كل العلماء إلىهم سيد الفائد ما حقا للتقويض الهلال جاء سيد الفائد إلى مقام الابتال من قبله ما قال بأن التطويح حج عليه، ولكن توجد رواية صحيحة السنة صحيحة محمد بن مرзам إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأيت كفيف فهو لثلاث الهلال. رواية صحيحة السنة تقول إذا تطوق الهلال فهوى لليلتين. التطويح ترجع لأن الهلال الليلة الثانية. السلف الصالح وقالوا عمله ولا يعني لا يحد روايه صحيحه بالسند وما قامت عليه الادله هو شنو حجيه خبر الثقاء وهذا خبر ثقاء حجيه بيني وبين الله المسؤول عن اعمال بيته اعرض السلف الصالح عن العمل هذه فان كان اعراضهم من للصدور فهو مردود بهذا الزيب وإن كان إعراضهم موهن للظهور فقد في الوصول أن حجية الظهور غير مشكلة لا تظن بالوفاء ولا بعدما ظني بالخلاف فابترض أن إعراض المشهور أردتها كظن بالخلاف هذا الظهور الظن بالخلاف ما لا يترك سجية الظهور هذا الواضح؟ والجواب عما ذكره سيدنا قدس سرور أن اعراض المشهور إما موهنا بالصدور، وإما موهنا للصدور كونه موهنا بالصدور؟ فهو كما ذكر السيد الحكيم قدس السرور في ومن لم يبني على حجية اعراض المشهور يلزم منه تأسيس فخش جديد كل هذا فقط فقط القدره مشيله مطارد لا اللي عملوا براد لا يعمل لان الخبر ضعيف والمارد الذي يعرضه عنه لا يعرض لأن الخبر صحيح يلزم من تاسيس شخص جديد او لا يلزم من تاسيس يلزم منه تاسيس سوق جديد ولا لا يلزم من تاسيس سوق جديد ولا لا يلزم لا يعني قل ما يهم وضعي يلزمني تأسيس انا مطالب مطالب شلعان بالحجة غير مجتهد مطالب بان لا يبطي إلا على الحجة هذا تأسيس فقهن جديدة هذا فمدليل الخامس هو ان لا يلزمه تأسيس فقهن جديد. هذا مدليل جديد سيد الحكيم شير الى هذا وهو الحال بناء على حجيه الخبر الموثوق لا بناءا اذا قلنا بحجيه خبر الثقة هل يتم ما يقوله سيدنا خبر ثقتي خبر صحيح لماذا لا اعمل به اعرض عن المشوره أما اذا بنينا على حجيه خبر الموثوق به، ما على حدث خبر راجعنا ادله حجية خبر الواحد في الاصول نرى اقوى الادله على حجية خبر الواحد بناء العقلاء وبناء العقلاء ما قام على حجية خبر السماح، وإنما قام على حجية خبر الموثوق بيه. يعني الخبر الذي تحفه القرائن الذي تفيد له ثقبه، فقد يخبرهم أبو درزمانه. بخبرين خبيرين اما كونه مؤمنا بفقه الصدور فهو كما ذكر السيد الحكيم فقه الصدور في, في المستنساه ومن لم يد على حجيه اعراض المشهور يلدم منه تاسيس فقه جديد في فقه ذيله كل هذا فق فق في الخدمة يشيله. موارد اللي عملوا به لا يعمل لأن الخبر ضعيف. والموارد التي عرضوا عليه لا يعمل لأن الخبر صحيح. لأن تأسيس سخين جديد الثرو مو أنه زين ولا تأسيس سخين جديد ولا زملون تأسيس قوي ولا ولا تأسيس سخين قديم أو لا تأسيس. أنا خلص هي موضوعية. لا زملوني تأسيس. أنا مطالب غير. مجتهد مطارب لأن لا يفهي إلا على الحجة هذا هو تأسيس فقه هذا قد مدليل الخامس أن لا يلدمه تأسيس فقه جديدة هذا مدليل سيد الحكيم يشير إلى هذا المعادة وهو أنه بناء على حجية الخبر الموثوق لا بناء إذا قلنا بحجية خبر الثقة قد يتم ما يقول سيدنا خبر ثقة خبر صحيح لماذا لا اعمل به أعرض عن المشورة أما إذا بنينا على حجية خبر الموثوق بيه. مو على حجة خبر وإذا راجعنا ادله حجيه خبر الواحد في الاصول نرى اقوى الادله على حجيه خبر الواحد بناء العقلاء وبناء العقلاء ما قام على حجيه خبر انما قام على حجيه خبر الموثوق بس يعني الخبر الذي القرائن التي تفيد وقد يخبرهم أبو درزمانه بخبرين يخبر العقلاء قد يخبر العقلاء إنسان صادق اللهجات. ولكن الخبر لا يسيرا كله ما يسمعه. وهو أخبر به صادق اللهجات إذا لم تحفه قران الوثوق لا منه وبالعكس لو أخبر العقلاء فاسق معروف بالكذب ولكن إمارات الوثوق كانت معه ما قام عليه بناء العقلاء حجيه الخبر الموثوق به لا حجيه الخبر الثقاء بنوعا على هذا فعمل المشهور بخبر يفيد الوثوق به اعراض المشهور بخبر يقلل نعم إذا ما أعرض شيء آخر إذا أول. يعني نحن لا نقول بأن اعراض المشهور بما هو اعراض فجة فإحراب المشهور بما هو موجب لبعث الوفوق بالخلاف بما هو مقلل من الوفوق بالخلاف من هذه الناحية أراضح هذه الناحية. هذا من ناحية الموهم للصدوق، وأما أنه موهم للأشكال ما موهم للأشكال ولا يبني العقل أحينئذ على حجية الظقور بيان ذلك طبقا لما حرره بعض الأعلام المعاصرين وهو أنه يقال إذا اعرض المشهور عن العمل بخبرين فالإعرام يخرج هذا الخبر عن موضوع خجيتهم. بينا إذا صدر كلام من رئيس الدولة، كلام صدر من رئيس الدولة واضح بمعنى من ولكن وزراء الدولة وحاشية الرئيس ما عملوا بهذا الخبر. ما رأى عند الناس؟ إذا صدر كلام ظاهر في معنى، كلام ظاهر في معنى، رئيس الدولة قال يجب على الناس أن يدفعوا دينارا في اليوم الفلاني، ورأينا أن وزراء الدولة وحاشيه الدولة ما عملت بهذا الكلام في اليوم الفلاني، لا يبني العقلاء في هذا الموضوع، بلا إشكال بناء العقلاء في هذا الموضوع يقولون بأن خبر وإن كان ظاهر في المعنى الفلاني إلا أنه غير كاشف عن المراد الجد. فارق بين المراد الاسماني والمراد الجدي هل ظاهر في هذا المعنى بسمو مراد الاسماني أم هيه ما هو ظاهر فيه هل كاشف عن المراد الجدي المتكلم أم لا؟ العقلاء يقولون إعراض حاشيته ووزرائه وأقرب الناس إليه عن العمل بظاهر كلامه قرينة على أن مراده الجدي ليس ما هو ظاهر الكلام لا من باب عدم الظن الوفاق أو الظنب الحلاف حسب يجب مذكور في المصور لا من هذا الباب أن إعراض أقرب الناس للشخص عمل عمل جباهي لكلامه على لأنه مرادة جدي غير ما هو من لكلامه القولة لا يعتبره هذا قريمة لا، قريمة توقفون على الثاني فهذا كل القول الأول القول الثاني فالقول الأول والقول بالتفصيل من؟ القول الثاني وهو أنه عدم الوجوب مطلقا ما ثم يجي الخمس الميراث وهذا ما لها بإيه المشروع وعلّله ابن إدريس بتعليل مستقيم وهو الخمس الميراث من ما تعمقه في الوقت في كل أسبوع أو في كل شهر به لو كان الخمس ثابتاً في الميراث مطلقا مع أنه أمر تعم به البرواء لنقل إلينا ولو في رواية احد فضل عن أنه لم يلقي لا في رواية ولا في فتوى هنا يجي الدليل الخامس الذي يتمثل علم الوجدان يتبع إهم يميدل عدم الجنه يزعم او ما يعبر عنه سيدنا الخوي لو كان لزعم به الميراث لو كان الخمس زعم بتنفيذ تعرض النصوص ولو واجهه لكن سيدنا الخوي يناقش ابن ادريس انه صحيح كلامك في الميراث المحتساب اما الميراث غير المحتساب بما أنه نادر الوجود فلا تعم به البلوى فلا يتي فيها دي. لعل ذلك في الميراث غير المحتساب ولا ياتي فيها هذا النقاش أنه أمر قرعاً فلا يتي فيه نقاش فلا يتي فيه نقاش بأنه لو كان لبان لو كان عليه جديد لبان لأنه, موجود لأنه أمر غير عام البلوى ما ننقل إليها القول الثالث الوجوب مطلقين الوجوب مطلقين مستنده أن موضوع الخمس الفائده الفائدة موضقة تقول في كل ما أثر الناس من قليل أو كثير الميراث بلا إشكال فائدة وهي فائدة أعظم من هذا الميراث خصوصا إذا كان ميراثا كبيرا فائدة بعشنا الخمس يقول دبنا الناس قيد فالماس فايده خوي يقول جيس الروح يناقش هذا الاستدلال يقول لا الفائدة من عن الميراث مو ظاهر أن الميراث فايدة عنوان الفائدة من عن الميراث لانصراف كلمة الغنيم والفائده عن مثل الإرث كما لا يخفى فلموش إضابة كله ولا أعلم السبب في أمنه يلتعي لانصراف لعل مقصوده هذا هو أنه كثير من فقهائنا ذهب الى ان موضوع الخمس والكيان وقد أشرنا إلى كلام السيد إيمان محمى الله تعالى الله الموضوع الخمس هو الاكتساب ومقصودهم من الاكتساب مو اكتساب الاتجارات مقصود من الاكتساب كل ربح يقصد الإنسان تحقيله كل ما يقصد الإنسان تحقيله فيسمى اكتسابين سواء كان بتجارة أو كان بايجار أو كان بصناعة أو كان بزراعة في شيء ما يقصد الإنسان تحصيله؟ مش مقصود. والميراث لا يقصد الإنسان تحصيله فاخر. علم خصي بالانصراف وهذا بأن موضوع الخمس الفائدة المكتسبات والميراث لا فائده مكتسبات لان لأن الإنسان لم يقصد تحصيله ولم يسعى إلى تحصيله. فحينئذٍ شنو؟ يكون. عنوان البائرة المكتسبة وهم صيفة عن الميراث رابع نعم إذا كان مقصود سيد هذا سيرجعي أنه أولا ما هو المستمد في أن موضوع الخمس والإنكساب هذا مناقش للسيد الإمام وإذا نقول بأنه موضوع الخمس والإنكساب ما هو المستمد في لا مستند لهم في أن موضوع الخمس والإكتساب إلا ثلاثتهم الأمر الأول المشهور فإن المشهور ذهبوا إلى أن موضوع الخمس والإكتساب مشهور. المستند الثاني بأنه جنوب أن المنفرق من الروايات هو هذا حتى نوثق سماعاته الذي تقول الخمس في كلنا افاد الناس من الخيار أفادى يعني الفائدة من منصح النصوص إلى هذا المعنى ثالثاً نستطيعهم الثالث رواية قررناها سابقا في صفحة 27 روايه محمد بن الحسن الأشعري أخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل يستفيد سين ظاهرة في الطلب يستفيد استفادة عن استفادة ظاهرة في الطلب طلب الفائده فيثير في عنوان اكتساب. اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير قال الخمس وجميع هذه الادله المفروض إحنا مفروض من سيدنا أم الخلان اما قول المشهور فهو لا يرى عبثا لهذا المشهور بأن بان موضوع الفمس والانسان فتوى المشهور لا حجيه فيه فاننا لو قلنا بحجيه الشهره العمليه لا نقول بحجيه الشهره الفتوائيه بين الشهره العمليه والشهره الفتوائيه الشهره العمليه يعني ان يعملوا بخبر ضعيف عملهم هل هو حج أو لا يسمونه الشهره العمليه اما اكثر مشهور شهور ولا ندري ما هو مستندهم يسمونه شهره فتوائيه نحن لو قلنا بحجيه الشهره العمليه لا نقول بحجيه الشهره الفتوائيه الدليل الثاني انصراف النصوص في الصلاه في كل ما افاد الناس من قليل او كثير فاما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمه يغنمها المرء والفائدة يفيدها ما لا يستفيدها غالب النصوص مطلقه فائده سواء قصد تحصيله او ما قصد تحصيله جاءت له فجاه او جاءت له بقصد وسعي مطلق ثاني ولذلك هو سيد الاخوين يجب ان نستفيد مطلق الثاني وكما تاتي وجوب الخمس في النهار هو الآن الان بجمنان وجوب الخمس في النهار ووجوب الخمس في الليل وجوب الخمس في, في النهار وجوب الخمس في الوقت الخاص كلما بان النوم حيوان شنو ما النوم فقط إنسان نجر لك الجنجرين وأعطاك قصدت أنت قال يقول يجب الخص أنه ضائد أو ماذا لما هذا؟ دليل وقت الخاص حاصل الوقت الخاص ما قصده الإنسان؟ حاصل الوقت الخاص يأتيه قهران مع ذلك في كتير. هم لم يفهموا من هذه النصوص عنوان الاكتساب بل أهم منه جنوب؟ فائده واما الدليل الثاني مضافا إلى أنه ضعيف السنات، ثوار ضعيف السنات، هل عنوان يستفيد ورد في كلام الراوي لا في كلام الإمام حتى لا عليه عنوان يستفيد. ثالثا السيد الحكيم حملها على عنوان الصيورة لأن استفعال ثالثا من طلبه كيلين صيبر واستحجر الطين صار حجرا. استفاد الشيء فهو فائدة لمستهاله يعني طلبه. وناسين تفيد الصيورة ما في الصيورة، فعلى أي حالين القول بأن موضوع الخمس والاكتساب محل تأمل وبالتالي موضوع الخمس مطلق الفائدة وإذا مطلق الفائدة انصرفها عن الميراث لأن الميراث من أوضاع أنواع الفائدة، صر هذا؟